خلقت طليقا كطيف نسيم وحرا كنور الضحى في سماه تغرد كالقن اين الدفعه وتشتق باشا وحي الهنا وتمرح بين ورود الصباه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 قد في الكوني هذه الحياة فمالك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجباء فمالك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجباء وتسكت في النفس صوت الحياة تغن صدا قوي ذا ما تغن صدا كنت طليقا كطيف نسيم وحرم كنور الطحاق في السماء نور حبنا و ورود الصبا اتنامو تغمض أجفان كالنيرات عن الفجر والفجر عذب ضياء وتقنعوا بالعيش بين الكوف أين النشيد وأين الليباء انشد السماء الجميل اترهب نور الفضاء في فضاء اتخشى نشيد السماء الجميل اترهب نور الفضاء في فضاء الا نواصل في سبيل الحياه فمنا ما لم تنتظره الحياة، فمنا ما لم تنتظره الحياة. كطير كطير في النسيم وحرّك دون في سما. كطير أيّن دفعتك تمرح بين ورود الصباح وتنعب بالنور أين ترى وتنعب بالنور